بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أظن أننا انتهينا إلى هذا البحث وهو أنه لو أن العابد أجرى عقدا إما بمال له بناء على أن العبد يملك أو أجرى عقد النكاح لنفسي فهل وكان ذلك بلا إذن المولى من دون إذن المولى فهل بالإجازة المتأخرة ينفض أو لا هذا اللي امس كان احترار نبحثه لكنه امس انشغلنا بموضوع تلك الاسانيد ولهذا تأجل هذا البحث الى اليوم وهذا البحث تارثا نبحثه على مستوى القواعد واخرى نبحثه على مستوى النص الخاص اما على مستوى القواعد فطرح الشيخ الانصاري احتمالين وقوى هو الاحتمال الثاني الاحتمال الاول قال انه نستطيع ان نقول ان هذا الاجازه المتأخرة لا اثر لها وذلك لانه مقتضى هذه الاطلاقات التي وجدناها سواء على الايه الكريمه او الروايات التي قراناها مقتضى هذه الاطلاقات ان العبد ليس مستقلا في التصرف وقد صدر منه ما صدر من بيع او نكاح بالاستقلال والشيء لا ينقلب عما وقع عليه هذا صدر من الاستقلال الاجازه المتاخره لا تصحح ذلك نعم ان ورد نص خاص وذاك نتبع النص الخاص ولكن بمقتضى القاعده لا يصح هذا ما ذكره أقول أن هذا الوجه يمكن تأكيده أو دعمه أو تأييده بناء على ما قد يقال من أن صحة العقد الفضولي في, في باب ملك يعني لو أنه أحدا وعمال غيره نفوذ عقد الفضولي من قبر غير المالك باجازه المالك إنما كان بنكتة ما يدعى وطبعا سنبحث النكتة في محلها إن شاء الله أنها هل صح أو لا بنكتة ما يدعى من أن الأمور الاعتباريه بمجرد الإجازة تصبح للمالك المالك بمجرد أن أجاز صح العقد صار هو طرفا بالإجازة بذات الإجازة أصبح طرفا للعقد فشمله إقلافات أو فب العقود وأما فيما نحن فيه فالعقد عقده من منذ البدء العقد عقده ليس أنه والعقد سوف لم يكن عقدا للمولى يعني هو هو نكح لنفسه أو باع لنفسه إجازة المولى إليه لا يعني انه صار العقد عقد للمولى حتى يصح فلا يصح بقت مساله انه هو مكبل لا يقدر على شيء عبد المملك لا يقدر على شيء فنبقى نؤكد مثلا انه هذا العقد لا يصل وكما قال الشيخ رحمه الله ان الشيء لا ينقل على ما وقع عليه هذا كان عملا مستقلا للعبد وإلى يوم القيامه هو عمل مستقل الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري وايد هو هذا الوجه. الوجه الثاني أنه لا نقول أن إجازة المولى يصحح عقد العبد سواء كان عقدا على مال الله. بناء على ان المالك بناء على ان العبد يملك او كان نكاحا لنفسه اجاره المولى تصح بمقتضى القاعده حتى لو لم نؤمن بصحة ابن بي ابي فطومي اجازه المولى تصح وذلك لان هذا العقد عقد هو مو مثل عقد فضولي عقد على مال غيري هذا العقد منتمي الى اما لانه مال كل المال وانما لانه عقد النكاح منتمي اليه او في العقود يشمل بحد ذاته او في العقود يشمل هذا وتجارة عن تراضين لو كان تص... لو كان تصرفا في المال في ملكه ملكه تصرف في المال تجارته ما تشمل لا يحل امرؤ المسلم الا بطيب نفسه فهذا م... امرؤ المسلم برضى نفس فعله كل هذه تشمل نعم ابتلينا بالمخصص المخصص يقول عمل لا يوجد للعبد عمل استقلالي لا يقدر على شيء خب لا يقدر على شيء معنى أنه, معنى انه من قبيل الجماد لا يقدر على شيء او من قبيل الحيوان لا يقدر على شيء هو يقدر لا يقدر على شيء يعني ليس مستقل هذا معنى ونحن نقبل انه ليس مستقل ولكن إذا جاءت الإجازة فبقاء خرج العقد عن كونه مستقلا الإجازة حالها حال في الصالح هل أن أحدا يشك أن العبد لو عقد في مال نفسه أو عقد نكاحا لنفسه بإذن المولى هل أن أحدا يشك في صحة ذلك لأن الله قال عبد المملوك لا يقدر على شيء، خب لا أحد يشك في هذا، لا أحد يقول ذلك. عبد المملوك لا يقدر على شيء، ما ليش معنى؟ انما معناه أنه ليس مستقلاً. خب الإجازة المتأخرة فرقها عن العقد، عن الإذن السابق عبارة عن أنه هذا. فرج عن الاستقلال عمله كان عمل مستقل وهو ما مو صح لكن بقى ان خرج عن الاستقلال لان المولى اجاز هم شاربو. هذا الشرط ليس الى العقد صدر والى كان هم مو مثل عقد الفضولي الى كان والعقد صدر طيب ما هناك المخصص قال انه هذا مستقلا ما ينفذ على الراس والعين مستقلا ما ينفذ كما انه في الابن السابق ينفذ لأنه لم يكن مستقلا في الاجازه اللاحقه ايضا ينفذ لانه لم يكن مستقلا لانه بقى اما مستقل من قل انه ان الواقع انقلب عما عم وقع عليه لا طبعا الذي ذاك الذي صدر منه كان مستقلا وإلى الأبد نقول إلى يوم القيامة حينما ننظر إلى ذاك المقطع الزمني نقول عقده غير مستقل هو فعلا مستقلا ما كان إلى حق إلى يوم القيامة ما نقول, ما ما ما ما ما ما نقول أنه انقلب الشيء عما وقع عليه وإنما نقول بقاء خرج عن الاستقلال بقاء اجازه المولى جاءت لماذا لا يصدر ومن هنا يبدو هذا كلام, كلام الشيخ متي ما ومن هنا يبدو أنه حتى لو لم نؤمن بصحه عقد الفضولي هذا نؤمن وصحة بالأجاب المتأخرة أما لو أردنا أن نتكلم وفق النصوص الخاصه فقد ورد نصان يدلان على أن الإجازة المتأخرة من قبل المولاه تصفح عقد العبد طبعا وأكد المقصود عقد العبد لنفسه مو عقد العبد يعني أن يبيع أموال المولى هذا دوار أموال المولى وهذا دخل في الفضول المصطفى وذاك سنبحثه إن شاء الله في الأيام المقبلة وإنما حينما بعل لنفسه شيئا من ماله أو نكحه هناك حديثان دولان على كفاية إجازة المولى المتأخرة أولاً صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في في المجلد 21 من الوسائل وفق طبعة آل البيت باب 24 من نكاه العبيد والإماء الحديث الأول صفحة 114 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر، عن عمر بن أدين عن زرار السنة واضح لا غبار عليه عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده ذاك إلى سيده إن شاء اجازه وإن شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبة وابراهيم النخعي اذولا علماء السنه واصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد هم يقولون ان النكاح مال فاسد لانه وقع بالاستقلال ولا تحل اجازه السيد له السيد أصلاً ما إلى حقاً يجهد وإذا أجازم اجازه إجازة الله أجازة شيئاً فاسدة قال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جاء فهو له جائز يقول هذا لم يعص الله طبعاً يقصد لم يعص الله يعني يعني لم, لم يفعل من الأمور التي هي من في حد ذاتها محرمة كزنة أو كنكاح في العدة أو كنكاح المحارم من هالأمور التي حرمتها ابتدائية بغض النظر عن عدم الإذن السيد ما بيقول هذا ليس من ذاك القبيل ذاك طبعا إلى الابد الأبد ما يصير لو نكح في العده لو نكح محارب و... والله و سوف لن ذاك محرم حرمه ابتدائي من قبل الله والله الله مرح ينزل نسخا لهذه الاحكام هذه أحكام ثابته بعد الى يوم القيامه كل ما كان أكون نسخ صار في زمن رسول الله الان بعد ما اكو نسخ فهذا لا يقبل التصحيح لانه حكم قراني وما. لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه أخو السيد مثل الله سيد ينقل ما كان موافق بعدين وافق فإذا أجازه فهو له جائز ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة مثله هذه روايه وتوجد عندنا رواية ثانية وهي ما سميته أنا بمعتبرة زراره الرواية الأولى صحيفة ولا غبار عليها على سنده في الرواية الثانية أنا سميته بمعتبرة زرار وهي الرواية الثانية من نفس الباب يعني باب 24 من نكاح العبيد والإماء صفحة 115 ذيك كانت في صفحة 114 هذه في صفحة 115 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يقصد به طبعا احمد بن محمد بن غيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه راح تزوج من دون اذن المولد فدخل بها دخولها مصاف ثم اطلع على ذلك مولاه كاجين حكم يسلمهم شنو حكمه قال عليه السلام ذلك لموله إن شاء افرق بينهما وإن شاء اجاز نكاحهما اذا هذا ام صريح في ان الاجازه المتاخره تصحح وهذا بإضافة الإضافة الاضافه ما كانت في الروايه الاولى يقول فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها لو أن المولى فرق بينهما للمرأة ما أصدقها يعني الصداق الذي عينه من عبد إله إلا أن يكون اقتدى إلا إذا كان هذا العبد اعتدى في الصداق يعني أن يكون قد عين لها صداقا أكثر من مهر المثل صداقا به تعدي أكثر أكثر كثرة غير يعني قد يكون أكثر من مهر المثل شيئا ما ذاك له ما يعتبر اقتدى الا ان يكون اقتدى فاصدقها صداقا كثيرا هذا اذا رد المولى العقد وان اجاز نكاحه اما اذا المولى امضى قال له وافقت فهما على نكاحهم على نكاحهما الأول إن إجاز ماكو حاجة إعادة يعني هذا يدل دليل على أن الإجازة لاحته تنفر ماكو ماكو حاجة يجددان العقد فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن اصلا النكاح كان عاصيا هذا هنا لغة نسخة الفقيه أظنها أصح من نسخة الكافي نسخة الفقيه يقول فإنه في أصل النكاح كان عاصيا نسخة الكافي موجود بي بالي فان قلت له فإن أصل النكاح كان عاصيا. المقصود نفس الشيء أصلا أن نكاحه معاصي هو عاصي. فإن أصل النكاح كان عاصيا. نسخة الفقيه مكتوبة فإنه في أصل النكاح كان عاصيا. قال أبو جعفر عليه السلام إنما أتا شيئا حلالا وليس بعاص لله هذا العمل في نفسه لم يكن مما نهى عنه الله سبحانه وتعالى نهية أولية إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله فإن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في قدة وأشباه هذه, هذه الرواية عيب السند بها موسى بن بكر موسى بن بكر ليس ممن ضعف تضعيف مائل انما عيبه انه توثيق مائل نحن جعلناه معتبر قلنا هذا معتبر بنكتة اننا نقول من روى منه احد الثلاثة البزنطيبا وابن أبي عمير والصفان بن يحيى نقول بثبوت وثاقته هذا اتفاقا كل ثلاثتهم روايين عننا ثلاثتهم عدوا رواية عن موسى بن بكر ولهذا أنا سميته معتبرة زرار هذا من ناحية السند وهذه الرواية امتيازها على الرواية الأولى اللي سمعناها صحوحة سرارة هذه الرواية اللي امتياز على الرواية الأولى امتيازها أن هذه الرواية واضحة في مالكية العبد لماله أصلها المسألة محل بحث عن العبد يملك مال أو لا يملك مال هذه الرواية واضحة في أن العبد يملك مال ولذلك قال لو فرق المولى بينهما فلها ما أصدقها إلا أن يكون قد قد اعتدى في مقدار الصلاة هذا شنو معنا لها أصدقها من مال المولى خب ما هذا معنا لها أصدقها من مال المولى شنو؟ المولى يقول انت بغير ابني تزوجت بمالي خب هذا كيف ينفد أنا ما موافق بينما يقول حتى لو رد العابد حتى لو رد المولى لها ما أصدق إذن معنى أنه هو إلى مالك نعم بشرط ألا يكون قد أسرف في ذلك لأنه المولى إلى حق أن يمنع عن التصرف في ملكه هو العبد لأننا قلنا عبد المملك لا يقدر على شيء يعني حتى في عملك لا يقدر على شيء إلى حق أن يمنع فلو كان لم يصرف في الصداق يقول المولى لا يمنع على كل حال هو تزوج ودخل بها له لو ما دخل بها خب شيء لكنه دخل بها دخل بها فالمولى عليه أن يمضي هذا الصداق اللي لم يكن قد أصرف في هذا الصداق إذا أصرفنا فالرواية تشهد على أن العبد يملك هذا امتياز الرواية ولكن الرواية بها عيب العيب الموجود بالرواية الرواية الثانية بها عيب. فالعيب الموجود بالروايه انه هذا الذيل الاضافي مبتلى بمعارض فيا ترى هل نسقط او لا قد نقول فليكن ليل مبتلى بمعارض اصل الروايه دل على دلت على هدفنا وهو ان الاجازه تصح وصحح عبد وهذا اللي يحمل رده مبتلى ذيله بالمعارض فليكن او لا نجعل هذا نقطه ضعف في الروايه وما هو المعارض اليه المعارض اليه الامام هنا في وفق هذه الروايه حكمه بان لها ما اصدقها هكذا حكم الامام الصبيان نقل الراوي لها ما استقر الذي لم يكن قد اسرف في الصداق بينما هناك روايه اخرى يقول له تلك الحره قد اباح فرجها ما له ما لها ما لها الصداق يعني يعتبر زنا هو هي هي التي أباحت هذا أباحت فرجها كل صداقة مالية كل رواية منها النمط الرواية هي ما يلي عن علي بن إبراهيم يعني الكوليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي ممرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها يعني هاي الزانية وهي التي سلق العبد على فهر بعد صلاق معنا هذه الرواية السكوني عادة يوثق باعتبار ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله أنه السكوني عدو من السنة الذين يعتمد يسكن إلى رواياتهم تبقى النوفل الذي يبقى النوفل الذي لا توثيق له النوفل هناك راي يقول نحن هذا راي نقلناه قبلا في ابحاثنا السابقه في ابحاثنا القديمه وهو انه قد يقال ان كلام الشيخ الطوسي الذي قال عملت الطائفه بروايات امثال السكوني هذا الكلام لاندل على وثاقة السكوني اذن يجل على وثاقة النوفل ايضا لان الغالبية الصاحقة من رواية السكوني انما هي عن طريق النوفل عند السكونيなんة نادرة رواية عن غير طريق النوفل لكن نادر الغالبية الصاحقة انما هي عن طريق النوفل فما معنى قول الشيخ أن الطائف عملت بروايات مثل هذا إذن معنى أن النوفلي همثقة إن, إن كان يدل على وثقة السكون هذا يدل على وثقة النوفل على كل حال الرواية هكذا تقول عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة حرفة زوجت نفسها عبداً غير موالي فقد أباحت فرجها، ولا صداقة لها الشيخ الحور، سعد شن مداراً، ماذا؟ كمل أو لا؟ أو تقولون اكتفي؟ بلي. مصدر الروايه نفس المكان الروايه الثالثه الروايه الثالثه من نفس المكان الشيخ الحر جمع بين الروايتين جمع قال ما كتعظ بين الروايتين فجمع ففرض حمل الروايه الاولى اللي تقول أن لها صداقها اللي لم يكن قد أسرف في الصداق على ما إذا كان الامرأة غير عالمة بأن هذا من دون إذن المولى وحمل الرواية الثانية على أنه لو كانت الامرأة عالمة بأن هذا من دون إذن المولى فيقول الشيخ الحرشي شكرا إن كانت عالمة إذن قد أباحت فرجها وصار زنا ولا صداقها أما إن كانت غير عالمة لها صداقها هذا جمع الشيخ الحور هل نقبله أو نراه جمعا تبرعيا ما نقبله على كل حال المهم أنه لو أسقط أحد هذه الرواية الثانية سواء بنكتة أن موسى بن بكر ما لا توثيق ولم يقبل طاعدة أن من روا عن أحد ثلاثة فهو الثقير فأسقط على الرواية أو أسقط بنكتة أن دليل الرواية مبتلث بالمعارض وما قال خضير رواية المتفقات. نعمل بصلب. لو أسقط لو أسقط أحد هذه الروايات سواء بهذا السبب أو بهذا السبب. تكمل الرواية الأولى صحة الجرارة التي قرأناها والتي لا غبار لها في سندها ولا في دل دل, دل... دلاتها. فاذن كان الصخاص ثابت سواء وافقنا على مقتضى القاعده على ما قاله شيخ الانصاري او لم نوافق الرواية الاولى واضحة في ان الاجازه المتاخره تصح هسه قلنا من هذا إلى الفضولها قول. هم في باب الفضولي تعال قول ما عصى الله وإنما عصى مالك المال فإذا أجاز جاز شننا هنا قال ما عصى الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز فضولي هم ما عصى الله وإنما عصى مالك المال فإذا أجاز جاز تعدى أو قل من تعدى نبقى على مورد نخصصه بمورده على كل تقدير هذا اللي فعلان احنا نريده يتم وهو ان الاجازة بنسبة لعطق العام تصحح عطق العام هذا المقدار يتم بلا شك. يبقى انه خب يجب ان نبحث بحث الفضولي الاصلي هذا هو البحث المهم الذي يجب ان نبحث ان شاء الله